nuhunu nasta'inu wa nasta'inu wa na'udu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa fala hadiya wa allah wa sallallahu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 فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي حدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألبان ما كان حديثا يفترع ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون قال سبحانه وتعالى بكتابه الكريم وكلن نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادا ويقول سبحانه وتعالى فاقصص القصص لعلهم يتذكرون فاقصص القصص لعلهم يتذكرون فأمر الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أن يقص على الناس القصص التي يعتبرون بها ويتعظون بها وينزجرون, وينزجرون بها نعم عباد الله والله سبحانه وتعالى قد جعل في القرآن قد ذكر في القرآن قصصا كثيرة قال الله سبحانه نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين والله سبحانه وتعالى قص علينا في القرآن قصصا كثيرة والعلماء قسموا القرآن إلى ثلاثة أقسام توحيد وأحكام وقصص فالقرآن قصص ينقسم إلى هذه الثلاثة الأقسام القسم الأول قسم يتكلم عن التوحيد توحيد الربوطية والألوهية والأسماء والصفات وقسم يتكلم عن الأحكام الشرعية وقسم يتكلم حول القصص قصص الأولين وما حصل لهم من الأمور التي الذي ينبغي لنا أن نتعر بها وأن ننزجر عن السبب الذي كان هو السبب في محل بهم. نعم عباد الله. والله سبحانه وتعالى قد قص علينا قصص أمم كثيرة أهلكهم ودمرهم بسبب جنوبهم ومعاصيهم. وكم أهلكنا من القرون من بعد نور. وتباب ربك بجنوب عباده خبيرا بصيرا والله سبحانه وتعالى أخبرنا عن أمم سالفة وعن أمم ماضية أن الله سبحانه أهلكم وقص علينا كيف أهلكم حتى يكون لنا بذلك من زجر عما فعلوه من الزن الذي سبب لهم هلاكا الذي سبب لهم الهلاك والدمار فبعد ذلك القصص التي قصها الله عز وجل علينا وهو موضوعنا إن شاء الله تعالى في هذه القمة نعم عباد الله هي قصة قارون عليه لعائم الله وكيف قصم الله عز وجل به بسبب دمه التي اقترفه وبسبب ذنوبه التي عملها قص الله عز وجل علينا هذه القصة في آخر شورة القصص قال سبحانه وتعالى إن قارون كان من قوم موشى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحة لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفريقين وامتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليه ولا تبغي الفساد في الأرض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 إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم وإلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسبنا به وميداره الأرض فما كان له من بيئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا وكانهم الأمس يقولون كان الله ينصر الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لحسب دنا وإي لا يفلح الكافرون كم جدار الآخرة اجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين انتهت هذه القصة المباركة التي فيها عرى الله لمن اتعب وفيها من الله والله لمن اتعب. نعم عماد الله إن قارون كان من قوم موشى فبغى عليهم ومعنى بغى عليهم أي تجاوز الحد في التكبر عليهم والتجبر كان من قوة موسى يذكرون أنه كان من عم موسى كان ابن عم لموسى عليه الصلاة والسلام ولكنه بغى على قومه وتجاوز الحد في التكبر عليهم والتجبر عليهم قال الله من الكنوز والكنوز جمع ثنث وهو المال المدهر آتاه الله عز وجل مالا كهيرا وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحة لتنوء بالعصبة أولي القوة المفاتح فقط تنوء بالعصبة أولي القوة ومعنى تنوء بالعصبة أي تميلهم بثقلها تميلهم بثقلها شديدة الثقل حتى أن العصبة هم الجماعة الجماعة التي تعصب بعضها لبعض فهؤلاء الجماعة يتيلون بسبب ثقل هذه المباتيح وهذا يدل على كثرة هذا المال إذا كان المبادير تسبل عصبة الجماعة الفئام الكثير من الناس لكثرتها فما بالكم بالكنوز وما بالكم بالأموال تلك التي داخل, داخل تلك المخازن التي هذه مباتيحها لا شك أنه بالكثير أعطاه الله عز وجل لهذا الرجل ولكنه ما شكرى هذه النعمة وقد وجه إليه قومه نصيحة طيبة الذهبية لو أنه مطبقها لأبلح كل الهلاء ولكنه فالفها فحسن كل الخسران والعياذ بالله لهذا قال له قومه قال له قومه لا تمرح وجهوا إليه آله النصيحة الطيبة لا تمرح ومعنى لا تفرح وهكذا لا تمطر ولا تأشه إنا ، الله لا يؤمن الفريقين قال ل Little길 المقصود أنه nyashir 여기 Oh tradition الذين لا يشكرون نعمة الله عز وجل عليه I'll tell you think the الذين لا يشكرون نعمة الله عز وجل عليه إن الله لا يؤمن الفريقين قال الله عز وجل عنهم أيضا وهم مواصلون له النصيحة وموجهون له هذه النصيحة طيبة يقولون له وانتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة أي اطلب فيما أعطاك الله عز وجل من الأموال الدار الآخرة فانفقوا في مرات الله عز وجل لا تنفقوا بالتجبر على الناس وفي التكبر على الناس وابتغذي ما آتاك الله الدار الآخر ولا تنس نصيبك من الدنيا قال العلماء علماء التفسير أي قال العلماء علماء التفسير أي لا تنسى حقك من دنيا بتمتلك بالحلال وطلبك إياه ولا تنسى نصيبك من الدنيا أي تمتع بالحلال الطيب من المآخ والمشارك وكذلك أيضا المراكب والمساكن والملابث فإن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولشورك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه نعم عفاد الله فأمروه أن يطلب بما أعطاه الله من الأموال الدار الآخرة وأمروه أيضا أن لا ينسى من الدنيا ثم وجهوا إليه نصيحة أخرى وهي جميلة وأحسن كما أحسن الله إليك أي أحسن إلى عباد الله عز وجل كما أحسن الله عليك بما أنعم عليك من المال ومن هذا الرزق الكثير وقيل قال بعض العلماء أحسن كما احسن الله إليك أي أطع ربا وأعبده كما أنعم عليك فكما أن الله عز وجله أنعم عليك بهذه النحaki فأهدر ربك بالطاعه وقال ربك بالعباده هذا قول وذاك قول وكل القولين صحيح ولا مانع ان تحمل الايه على المعنيين فكلاهما قول طويل واحسن كما احسن الله اليك ذاكن المقصود احسن الى عباد الله كما احسن الله اليك وايضا يكون المقصود احسن في عبادتك كما احسن الله اليك الله عز وجل أحسن إلينا والله سبحانه وتعالى أنعم علينا برعب كثيرا لا تعد ولا تغفى والله يقول هل أجزاء الإحسان إلا الإحسان وكما أن الله عز وجل احسن إلينا وأنعم علينا وواجب علينا أن نقابل هذا الإحسان بالشكر لا لأن شكرتم لا زيدنكم ولا أن كفرتم إن عذابي لسديد واجب علينا أن نقابل هذا الإحسان بالطاعة بطاعة المحسن إلينا بطاعة ربنا بعبادته سبحانه بإمراده بالعبادة بفعل أوامره واجدنا بزواجره ونواهيه حتى يزيدنا الله من فضله ويزيدنا من خيره وإحسانه وكرمه وفضله ورضوانه نعم عباد الله وأحسن كما أحسن الله إليه ولا تبغي الفساد في الأرض وهذه نصيحة أخرى أيضا أيضا جميلة يطبقها لأهلح ولا تبغي البسادة في الأرض أي لا تعمل بهذا المال لمعاصي الله سبحانه وتعالى ولا يكن همتك بهذا المال أن تفسد فيه في الأرض فتشيئ إلى الخلق, الخلق وتغبوا الرب سبحانه وتعالى بعمل الدنوب والمعاصي إن الله لا يفد المفسدين أي المفسدين في الله لا يحبهم بل يبغضهم ويقرههم وينقضهم وكل مفسد من الارض الله لا يحبه بل ان الله يبغضه ويقرهه يحتلج انواع الفساد يقتلد انواع الفساد فالشرك من الفساد والعمل بالذنوب والمعاصي من الفساد والظلم من الفساد وانتهاك الاموال من الفساد وقتل النفس بريءا بغير حق من الفساد والله لا يحب المفسدين أماذا كان جواب هذا الرجل؟ ماذا كان جواب قارن لقومه؟ بعد أن وجهوا إلي هذه النصيحة الطيبة قال لهم مقاذباً هذه النصيحة بالرد والتكبر والتجبر والعرام قال إنما أوتي على علم عندي إنما أجيته على علم عندي أي انا لا أفتقر إلى ما تقولون فهذا المال وهذه التنوز التي أُطِيتها إنما أُطِيتها على علم عندي وللعلماء هذه الآية التفسيران التفسير الأول إنما أُطِيته على علم عندي أي على علم مني بوجوه المكاسب ومعنى ذلك أنني اكتسبت هذا المال بحلقي وذكائي ومهارتي وكما يقال شطارتي ونحو ذلك من الأمور هذا المال اكتسبته أنا وأما ربي وأما الله عز وجل ما أعطاني شيئا من ذلك إنما اكتسبته انا بحلقي وذكائي هذا قول ومعنىه لن ننسب النعمة إلى الله سبحانه وتعالى وإنما نسب النعمة إلى نفسه ولم يحترر بأن الله هو الذي أنعم عليه وأنه هو الذي مغضل عليه بهذا المال وبهذا الخير الذي أعطاه نعم فلما لم يشكر الله عز وجل على هذه النعمة عاقبه الله سبحانه بما سيأتي إن شاء الله تعالى ذكره نعم عباد الله والقول الآخر وهو قول أيضا قوي يركبه الحاضر بن كدير رحمه الله أن معنى إنما أوتيته على علم عندي أي على علم من الله أنني مستحق لهذا المال وأنني أهل له وأنني أهل له نعم وذكر الحاضر أن هذا نظير قول الله سبحانه وإذا أذقنا الإنسان منا رحمة وإذا أنعمنا وإذا أنعمنا على الإنسان وإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا قولنا نعمه منا قال إنما أتيته على علم أي على علم من الله أنني أستحقه وأيضا نظير قول الله سبحانه وتعالى ولان ادقناه الانسان رحمه منا من بعد الى الراء مسدّه لا يقول ان هذا لي اي هذا انا استحقه وهذا انما اعطيته لانني مستحق له قولان للعلم كلاهما قول قوي وكلاهما لا بأس <تصفيق> الآية على كل المعنيين نعم قباد الله قال الله عز وجل بعد أن قال إنما أوتيته على علم عندي قال الله أولا يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعة الله سبحانه وتعالى أهلك من قبل من القرون من هو أكثر منه مال هذا مال هناك من هو أكثر منه مال معها لا الله هذا دليل على أنه هذا دليل على ان ليس كل من اعطاه الله المال أنه مستحق للهلاك وان الله راض عن لا دم حق عليهم هلاك بسبب كفرهم وعدم شكرهم اولا يعلم أن الله قد اهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ثم قال ولا يُسْأَلُ عَمْ جُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ أي سؤال استعتار كما قال سبحانه وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِنَّمَا يُسْأَلُونَ سُؤَالَ تَقْرِيعٍ وَتَوْبِيرٍ قال الله سبحانه وتعالى فخرج على قومه في زينته أي خرج قارون على قومه في في زينة في أبهة في تجمل ظاهر في تجمل بائر في مرافق وملاق سفارها عليه وعلى خدمه وحسمه عند أن رأاه أصحاب الدنيا والمغفرون للدنيا والمائلون إلى تخالف الدنيا عند أن رأى هذا الرجل وما أعطاه الله من هذا النعيم قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليك لنا مثل ما أوتيقارون يا ليك لنا مثل ما أوتيقارون كما نو أن يكونوا مثله كما نو أن يكونوا مثله وأن الله أعطاهم كما أعطاه يا ليك لنا مثل ما أوتيقارون إنه له lath avit أي إنه له lath avat من الدنيا لما شمع مقابدهم أهل العلم أهل العلم الناس أهل العلم الصغير أهل العلم النافع لما سمعوا مقالتهم قالوا لهم ناصحين لهم أن لا يغتروا بهذا وأن لا بما أعطاه الله من الزخارف فإنما هو استدراج وقال الذين أوت العلم وإلكم ثواب الله خير ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا أي الله عز وجل لعباده المؤمنين لعباده الصالحين خيرا مما تروا خيرا مما تروا وبالحديث الصحيح الحديث الصحيح من الصيحين من حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله تعالى أعددت لعباد الصالحين أي بالجنة ما لا, لا عين الرأي ما لا, لا عين الرأي ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب ما شر نعيم أعدته الله بأهل الإيمان بأهل السباح خيراً مما ترون من هذه النعمة التي أعطاها لهذا الرجل الفاجر الذي ما شكر الله عز وجل على هذه النعمة وقال الذين أوتوا العلم وإلكم دواب الله خير لمن آمن وعمل صالحاً ولا يلقاها إلا الصابرون أي لا يلقى الجنة إلا الصابرون وقيل لا يلقى هذه الكلمة إلا الصابرون نعم ولا إلى الطاعة إلا الصابرون ونستفيد من هذا أن أهل العلم يعرفون الفتن عند إدبارها وأما الجاهل فلا يعرف الفتنة إلا عند إدبارها كما قال ذلك الحسن البصري رحمه الله واستغطى ذلك من هذه الآية الكريمة أسأل الله عز وجل أن يقضى علينا ديننا وأن يتوفينا مشين Alhamdulillah sallallahu هؤلاء أهل العلم ووجّوا هذه النصيحة طيبة لأولئك المغترين بالدنيا وقال الذين أوتوا العلم وإلكم توابوا الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون قال الله عز وجل فحسنا به وبداله الأرض انظر إلى هذه الرقوبة التي حلت على قارون ما نفعه مالك ولا نبعه كذرة ماله فقصتنا به وبداله الأرض أي غيبناه وغيبنا داره بالأرض غيبناه وغيبنا داره بالأرض ما الشبب في ذلك؟ إنه بغيه إنه طغيانه إنه إفشاده إنه عدم شكره لنعمة الله عز وجل عليه إنه عدم قيامه بعبادة ربه إنه ارتراره إنه إعجابه في الصحيحين على أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بينما رجل يمشي في خلد ترجبه في خلد ترجبه نفسه مرجل راسة يعني ماشط لرأسه يختال في مشيده يعني يتبختر ويتكبر ويتجبر في مشيده مختال في مشيده إن خصف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة إن حفظ الله به أي حفظ الله بيء الأرض وأغاصه بالأرض فهو يتجلجل أن يلزل ويغوص بالأرض إلى يوم القيامة فلا تعجب يا عبد الله لا تعجب بمفسه ولا تعجب بما أنعم الله عز وجل عليك من النعم وبما أعطاك الله عز وجل إن الله من الحير نعم عماد الله تكر قصة أن رجلاً رأى رجلاً في المسجد أعجبه جماله وكماله فقاله إما تنظرني وهذا, وهذا الرجل يعني في زمن في الزمن الأول في زمن الكادمين أو بعدهم نعم قاله إما تنظر إلي قال إنني أعجب, أعجب لجمالك وكمالك أعجب لي كمالك وجمالك قال إن الله لا يعجب مني قال إن الله لا يعجب مني، قال فرأيت ذلك الرجل ينقص وينقص وينقص وكان طويلاً، وكان طويلاً، قال رأيته ينقص وينقص وينقص حتى, حتى صار طوله شبراً، قال فجاء أحد أقاربه وأخذه بكمه وذهب به، جاء بعض أقاربه وأخذه بكمه ولهب به نعم عباد الله الإنسان لا يعجب بنفسه الإنسان لا يتكبر ولا يغتر بما أعطاه الله عز وجل سواء من المال أو من الولد أو من المساكل أو من المراكب أو من الزوجات أو قبل ذلك من العلم او غير ذلك من الأمور لا يغتر وإنما ينسب النعمة إلى ربه ويشتر نعمة الله عز وجل عليه لأن شكرتم لا لأجيبنكم ولا انكفرتم إن عذابي لشديد أخسفنا به وبداره الأرض فما كان لهم من فئة ينصرونه من دون الله أي ما كان جماعة يدفعون ذلك عنه وما كان من المنتصرين لهو له الذي نصر نفسه ولن ينصره غيره وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس الذين قالوا يا ليت لنا مدر ما أتيقار إنه لدي حظ عظيم وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي كأن الله يبصد الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر وي معناها معنا وي كما قال كثير من المفسرين وأحسن هذه الأقوال أن معنا وي أن القوم تنبهوا فقالوا وي والعرب العرب عند التندم تقول إخلال ندمها وي فإذا حفر من العرب ندم قالوا وي فهؤلاء القوم تندموا أنهم تمنوا أن يكونوا مثل ما أتي مثل قارون وأن يحطوا مثل ما أعطي قارون قالوا وي كأن الله يقصد الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر يعني أن هذا ليس دليل على رضا الله سبحانه وتعالى كون الله عز وجل يعطي هذا المال يعطي شخصا من الأشخاص المال الكثير ويقرمه بالنعم ويعطيه من الأموال الكثيرة هذا ليس دليل على أن الله عز وجل أراضي العمل فإن الله عز وجل يعطي الدنيا يعطي الدنيا من يشاء الله عز وجل اعلم بعباده ولما فقد الله الرزق لعباده لمغض الارض فراتي ينزل بقدر المعيشه انه بعباده خبير بصير فلا يجوز للانسان أن يتخبط على اقدار الله ويقول لماذا انا فقير خلان فلان غريب وفلان قد أعطاه الله وأما أنا فأعيش فقيرا هذا جليل على أن الله ليس باب عني لا لا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ولو كنت فقيرا ولو كنت فقيرا إن أكرمكم عند الله أتقاكم فالغني والفقير إذا تساور في التقوى وهم كرما عند الله ولكم ونك ينر إلى قلوبكم وأعمالكم فليس من أعطاه الله المال على أن الله راض عنه لا يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن الله قسم بينكم أحلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم وإن الله يطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يطي الإيمان إلا من يحب لا إلا من يحب فمن أعطاه الله فهذا دليلاً على أن الله يحبه وأما من أعطاه الله الدنيا فهذا ليس دليلاً على أن الله يحبه هذا ظن الجاهل فأما الإنسان إذا من امتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه وأما إذا ما امتلاه فقدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا قال الله كلا أي هذا كما تزعمون ليس من, من أعطيته المال فقد أكرمته وليس من ضيقت عليه في المال فقد أهنته لا الكرامة تقول الله سبحانه وتعالى وي كأن الله يمسط الرزق لمن يشاء من عفاده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا أي لولا أن الله لطف بنا. ولولا أن الله أحسن إلينا لخسف بنا لأننا تمكننا أن نكون مثل قارون وأن نعطى مثل ما أعطي قارون نعم. لولا أمن الله علينا لخسف بنا وي كأنه لا يفلح الكافرون يعني أننا دارنا أن غارنا كافر لا يفلح عند الله لا في الدنيا ولا في الآخرة في الجدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فسادة والعاقبة للمتقيم الدار الآخرة وما أعد الله فيه من الجنة ومن الخير ومن النعيم المقيم إنما أعده الله عز وجل وجعله للمؤمنين الصالحين الذين لا يريدون علواً في الأرض لا يريدون علوا على الناس ولا تكبرا على الناس ولا تبخرا على الناس وانما هم متواضعون وانما هم متواضعون لله ولحق الله ولا يريدون لا يريدون قلبا الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين فمن كان متقيا لله فالعاقبه الحميده له اللهم اجعلنا من المتقين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والحفاة والغنى اللهم أننا مسألك الهدى والتقى والحفاة والغنى والحمد لله رب العالمين